بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه كراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيم رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى قال الشيخ العلامة رحمه الله ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إطلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إطلافه بالأكل القطعي بنفي الفارق بينهما والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال العلامة محمد بن صالح البثيمين رحمه الله تعالى في أقسام القياس والخفي وهذا هو الخسم الثاني وكان قد ذكر قبله القياس الجري وما ما ثبتت علته بنص أو إجماع العلة أو السبب فيه النص أو الإجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط وهذا يخرج ماذا ما ثبت علته بنص أو أو ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع وهذا يخرج ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع وهو القياس الجري نعم والمثال يوضح هذا نعم. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا الأشنان وهي القرب القديمة وكان الناس يعلقونها في أسقف البيوت يبردون فيها الماء يضعون يعني مثل الثلاجات الآن نعم مثاله قياس الأشنان على البر على البري في تحريم الربا بجامع الكيل فإن تع التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان وحينئذ نسمي هذا قياسا جليا خفيا, خفياً قياس الأشنان يعني القرب على البر لأن هذا مكيل في تحريم الرباء بأن هذا مكيل وهذا مكيل التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجمع نعم قياس الشبه الشبه قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها, شبها به وقياس الشبه ضعيف يعني من أدلة الضعيفة وإذا أثبته تلحقه بأكثرهما شبها إذا أثبتت قياس الشبه تلحقه بأكثرهما شبها يعني لو أن فرعا يشبه شيئا فإنك تلحقه بأكثرهما شبها وهذا يسمى قياس الشبه وهو ضعيف من الأدلة الضعيفة نعم مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليق قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة نعم يعني هل العبد اشبه بالبهيمة لانه يباع ويشترى ام انه اشبه بالحر من حيث كونه انسانا هو متردد بين الاصلين اين الاصل هنا الانسان والبهيمة واين الفر ها فهمتوا ولا ما فهمتوا العبد العبد يتردد بين هل هو أشبه بالإنسان الحر لأنه إنسان أم مكلف يتأله الله عز وجل ويتعبده أم هو أشبه بالبهيم لأنه يباع ويشترى من حيث الشبه هو يشبه هذا ويشبه هذا يشبه الحر من حيث كونه إنسان متعبد لله عز وجل ويسبه البهيمة من حيث كونه يباع ويشتر نعم هذا يسمى قياس الشباب تردد بين أصلي الأصلي هما الحر والبهيمة والفرع هو العبد نعم <تصفيق> فمن حيث أنه إنسان عاقل يساب ويعاقب وينكحو ويطلب ويطلق بشبه الحر وينكح ويطلق وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جمار والبئر جبار كما احتبت في الحديث الصحيح العجماء يعني البهيمة العجماء البهائم العجموات إذا أتلفت شيئا فإن سيدها يضمن وكذلك البئر إذا حفرها الإنسان في طريق الناس فوقع أحد فيها فإنه فضر بهذا الوقوع فإن صاحبها يضمن وكذلك العبد إذا أتلف شيئا من الذي يضمن سيده لأنه أشبه بالبهيمة في جانب الأمور المالية نعم وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يناجع увер أصل آخر سوى أنه يشبهه نعم سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يناجعه أصل آخر نعم يعني أنه لا يشبهه في كل الأحكام وإنما في بعض الأحكام يشابهه وفي بعض الأحكام يشابهه غيره فسمي سمي هذا بخياس الشبه نعم نعم ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض, نقيض علة حكم الأصل فيه نعم يعني إذن نقلنا تعريف القياس من يعرفه لنا كمصدم مصادر التشريع قل يا علاء أحاق فرع بأصل فرع بأصل في حكم مع وجود العلة المشتركة الحاق فرع بأصل في إثبات حكم بعلة, بعلة مشتركة يعني كانه أربع الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة طيب إذا كان القياس يثبت نقيض حكم الأصل يعني هذا الفرع علته عكس علة الأصل فهل يثبت عكس حكم الأصل نعم ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة البضع هنا يعني الفرج ويوجد البضع والبضع والبضع البضع يعني الفرج وفي بضع أحدكم صدقة والبضع بفتح الباء وسكون الضاد البضع هو الجزء من الشيء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن مس الذكر هل ينقذ الوضوء أم لا قال إنما هو بضعة منك يعني جزء منك والبضع هي العده من ثلاثة إلى تسعة بضعة أقلام يعني من ثلاثة إلى تسعة أقلام بضعة نسوة يعني من ثلاثة إلى تسعة نسوة نعم وفي بضع يعني الفرج نعم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال يعني الناس قال إذا أتى الرجل أهله فإنه يكون له أجر نعم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر هذا قياس الشبه أم العكس العكس لأنه لو وضع في حرام في الزنا والعياذ بالله فإنه يكون أهدما كما أنه إذا وضع في الحلال يكون مأجورا ومتصدقا ومثابا على ذلك نعم نعم <تصفيق> قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام إذن الأصل هنا هو الوطء الحرام والفرع هو الوطء في حلال والعكس هو هذا حلال وهذا عكسه يعني حرام فكان الحكم معاكسا هذا يثاب عليه وهذا يعاقب عليه كما أن العلة معاكسة هذه العلة عكس هذه فكذلك الحكم كان عكس هذا هذا يثاب ويكون متصدقا مأجورا وهذا يعاقب ويكون آثما مأزورا لأن العلة هنا عكس أو ضد العلة هنا نعم وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال وأثبت للفرع أجرا مع أنه مقتضى الطبيعة لكنه استغنى به عن الحرام والوسائد لها أحكام المقاصد مع أن اتيان الزوجة وملك اليمين هذا مقتطى الطبيعة مثل الطعام والشراب والمشي والوقوف طبيعي أي إنسان فيه شهوة وفيه طاقة لا بد أن يفضها فيما أحلى الله عز وجل ولكن مع ذلك لما استغنى بها عن المحرم الذي يجلب له الإث كان هذا فيه أجر له فيقضي شهوته ورغبته ومع ذلك هو مأجور ولذلك ذكر الأصليون أن الإنسان إذا فعل المباح بنية للتقوي على العبادة فإنه يكون مأجورا على هذا المباح لا لاصله ولكن لنيته فالطعام مثلا حكمه أنه الأكل والشرب والنوم حكم أنه مباح لكن لو أكل أو شرب ليتقوى على العبادة والجهاد في سبيل الله فإنه يكون مأجورا أو نام لكي يس... نام القيلولة لكي يستيقظ لقيام الليل قبل قبل الفجر فإنه يكون مأجورا أيضا مع أن النوم الأصل فيه أنه مباح لكن بالنية ربما يتحول إلى مجلبة للأجر والثواب نعم وهذا الفقه كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الذي سبق به الصحابة من جاء بعدهم فحولوا حياتهم كلها إلى, الى عبادة إذا خرجت ذهبت إلى دكانك إلى مطعمك إلى متجرك إلى مصنعك ذهبت لتتعلم اللغة العربية قد تؤجر وقد تأثب إذا تويت أن تفيد الناس ويتعلم العلم الشرع مع أنها في الأصل وسيلة واللغاية وسيلة لفهم الكتاب والسل ولكن تثاب على هذه الوسيلة إذا كان عندك نية حسنة أما لو تعلمت اللغة العربية يترجم شيئا محرما فتكون آفبة مع أن أصل هذا الشيء أنه مباح وهذا الفقه مهم جدا لو خرجت إلى عملك واجتهدت في عملك ورزقك حتى تغني أولادك ونفسك عن سؤال الناس والطلب من الناس فهذه نية تؤجر عليها نعم كما أن في الأصل وزرا وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام نعم التعارض تعريفه التعارض لغة قال رحمه الله تعالى ابن عثيمين التعارض قد يظن أن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعارض والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالتعارض الذي يحصل في الظاهر في الظاهر وليس في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك ثمة تعارض أبدا بين نصوص الوحي المنزل من عند الله عز وجل كتاب وسن لا يمكن في الحقيقة ولكن في الظاهر قد يوجد تعارض لأسباب منها القصور في العلم قصور فهم المتعلم فيظن أن هناك تعارضا بين الأدن الثاني القصور في الفهم تعلم ولكن لم يفهم جيدا الثالث القصور في التدبر لم يتدبر النصوص فظن أن بينها ان بينها تعارضا إما قصور في التعلم أو العلم أو قصور في الفهم أو قصور في التدب وأما في الحقيقة هل بين النصوص تعارض لا يمكن أبدا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دخل وقت. <تصفيق> التعارض لغة التقابل والتمانع اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وكل هذا كما سبق في الحقيقة أم في الظاهر بالضبط. في الظاهر فقط نعم. أقسام التعارض أربعة القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات يعني أن يكون الدليلان المتعارضان في الظاهر كلاهما أو كليهما عامان وهذا أصعب أنواع التعارض لأنه لو تعرض خاص مع عام يقدم الخاص على العام أما إذا تعرض عام مع عام ماذا نفعل؟ ها؟ ليس هناك طريق للجمع ماذا نفعل؟ إذا لا يوجد نس لا نعرف التاريخ كيف نرجح وهذا عام وهذا عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأمر كما عند البخاري في صحيحه من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ودخل الإنسان بعد العصر المسجد فهو هنا مأمور بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو منهي عن الصلاة نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فماذا يفعل كيف يجمع يعني سل ركا و ماذا يفعل كيف نجمع هذا عام مال ولذلك هذا مما يعني بعض علماء قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها مع أنه فحف من الفحول بل له كتابه الذي يسمى بإرشاد الفحول وهو الإمام محمد بن عبد الشوكاين رحمه الله تعالى ومع ذلك قال في هذه المسألة إذا دخل الإنسان عند غروب الشمس حينما يضيق وقت الغروب والشمس تغرب قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها في هذه المسألة لابد من دليل خارجي وتكون الجهة منفكة بد أن يكون هناك دليل خارج هذا وخارج هذا والجهة بينهما مفكة وليست متحدة حتى نستطيع أن نرجح بين الدليلين كما سيأتي بيانه إن شاء الله نعم الكثم الأول أن يكون بين دليلين عمين وله أربع حالات أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها بها يجب الجمع يب إذن إذا تعارض دليلان في الظاهر الواجب هو الجمع لماذا الجمع؟ لأن الجمع عمل بجميع النصوص وهذا هو المأمور به في الكتاب والسنة وأطيع الله وأطيع الرسول إذا عملت ببعض النصوص وتركت الأخرى فهذا فهذا ترك لبعض النصوص وعمل, وعمل بالأخرى إذن لابد أن تجمع بين النصوص لابد أن تجمع بين النصوص ولو كان هناك سبيل الجمع فهذا متعين وواجب لأنه مأمور به في كتاب والسن لكن بشرط أن يكون هذا الجمع غير متكلف غير متكلف يعني يكون جمعا بعيدا جدا فهذا يرد ولا يقبل لذلك قال هنا يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وأمر من دخل المزن يصلي ركعتين هل يمكن أن نجمع بين النصين بدون دليل آخر خارج عن هذين النصين هل يمكن لا تقول أنا سأصلي ولا أصلي لا لا يمكن لأن هذا جمع بين النقيضين لا يمكن أبدا إلا عند طائفة واحدة ويطائفة فقدت العقل وهي الجهمية لأن قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل عالم ولا خارج عالم ولا مبايل له ولا محايد له إذن ما هو لا شيء فلا يمكن الجعب النقضاء إلا عند الجهمية والفراسفة جعب النقضاء أن تقول أنا أنا جالس واقف هل أحد إذا سمع شخص يقولك أنت وقف ولا تقول تقوله أنا جالس واقف أنا نائم مستيقظ أنا متكلم ساكت ماذا يقول يقول الله يعينك إذا هو العباسية المستشفى المجالي قد فقدت العقل لأنك تجمع بين النقضين شيء لا يمكن الجمع بينه شيئان لا يمكن الجمع بينه نعم فإذا, فإذا, فإذا هناك كان هناك ثمة طريق إلى الجن فهذا أمر واجب متعين نعم مثال ذلك مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم وقوله إنك لا تهدي من أحببت هذا في إثبات هداية ولا لا في الهداية إثبات الهداية. طيب والآية الثانية وقوله إنك لا تهدي من أحببت لا هنا لا النافية إنك لا تهدي من أحبفت وفي الآية الأولى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالأولى الهداية فيها مثبتة والثانية الهداية فيها منفية يب إذن لكي نجمع بين هذين النصين لابد أن نحمل الهداية الأولى على هداية معينة والهداية الثانية على هداية أخرى دون هذه الهداية ليس كذلك بل نعم فضل <تصفيق> والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية تس... الهداية الأولى في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية إرشاد ودلال إلى الحق نعم والهداية المنفية والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره آه والهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي لا نافية من أحببت هي هداية التوفيق للعمل توفيق القلب هذا بيد الله وحده ليس بيد أي أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ليس بيده هداية الناس هداية توفيق وإنما له هداية الدلالة والإرشاد يبا إذن هنا هداية توفيق للعمل الجهة هنا منفكة ولا متحدة منفكة يبا إذن إذا كانت الجهة منفكة هل يكون هناك تعارض لا لا يوجد تعارض لأن هذه محمولة على نوع معين والثانية محمولة على نوع آخر وهذا أيضا في الأحكام ولذا كان الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة الناس اللي سرقوا أراضي الدولة في مصدر هنا طريق وادي النطرون جماعة سرقوا أرض الدولة واغتصبوها أو ما سرقوها اغتصبوها بالقوة وزرعوا موز وزرعوا أشجار وظنوا أن الدولة قد انتهت فأخذوا الأراضي وغرسوا فيها وسئلنا فيها الله الحمد فأجبنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا بناء المسجد فيها ولا الصلاة في مسجد بني فيها ولا السمسرة فيها ولا بيع الرمال والزلط الذي فيها فتعجب الناس وأخذ الحزبيون التكفريون يقولون هذا الشخص غير عاقل ماذا يقول إلى الآن يقولون, لا إلى الآن يقولون يجوز بيع هذه الأراضي مع أن الدولة أطلقت فيها الأغنام قال للرعاة رعاة الإبل والغنم تعالوا بارك الله لكم ارعوا ارعوا وانتج الحالب للناس واللحوم ترى اطلقوا على هذا الزرع الاغنام والبعير حقهم ارضي اقتصبتها مني واطلق فيها بعيري وغنمي لا تمنعني حقي واخذ حزبيني وخرجين الفتاوى بأن هذا لا يجوز لا يجوز هذا ظلم اي ظلم اقتصبت ارضي ورجعت ارضي هذا ظلم هذا ظلم لأنك تدفع لي إيجار كل هذه المدة الشرع يقضي بأنك تدفع إيجار مع التعزير والتأديب كل هذه المدة ها؟ أليس كذلك كشقتك واحد طردك منها وقال تفضل تنان في الشارع اللوكاندو عندك في الشارع وهذه شقتي لو أردت أن ترجع يعزر ويؤدب ويدفع قيمة إيجار هذه الشق لابد فهؤلاء بنوا مساجد وأن تذهب إلى الطريق الصحراوي تجد مساجد على اليمين والشمال وهذه المساجد لا يجوز الصلاة فيها بل عند الحنابلة الصلاة فيها باطلة وكان يفتي بذلك أولا سماحت العلامة بن وثيمير رحمه الله ثم رجع عن ذلك وقال الصلاة صحيحة مع الإثم يسلي ويأثب في هذه المساجد المغصوب وذلك لانفكاك الجهة فالأظهر أن الصلاة فيها صحيحة ولكن الذي يصلي فيها يكون آثما لأنه غصب الأرض لأن غصب الأرض محرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل ماذا الاستيلاء على حقوق الغيس لكن لو سل فيها تنازع العلماء بعضهم يقول باطلة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة نعم طيب أبو داود طيب. نقف عند الثاني إن شاء الله وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله